اللهم صل على محمد وعلى ال محمد او لذلك تعالى من صور الحسنه والمسريه اعماله او يهدي له تعالى فنعد الله وحده لا شريك له اشهد ان الله ورسوله صلى نعم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ما بعد اخذ خلال قيمه اود ان هذه المحاضرات قصص قرانيه وبعد ان انتهينا من قصه نبي الله ادم عليه وعلى ابينا افضل الصلاه والسلام نستذكر اليوم ما, ما تم دراسته في قصه او مع قصه نبي الله ادم عليه وعلى جميع افضل الصلاه والسلام فكونا يا إخوتي بالله تنويلنا هذا الموضوع فيما يزيد عن ثلاث عشرة محاضرة كلامنا فيها عن نبي دهي نزيل أول محاضرة إخوة في عنوان مقدمة تحدثنا فيها قلنا ما المقصود بالقصص القرآني ما المقصود بالقصص القرآني لا مش الهدف، المقصود بالقصص، القصص إخوة قلنا له معنى في اللغة معنى في الشرق المعنى في اللغة يرد معنى القصص في اللغة بمعنى تتبع الأثر كما قالت موسى لأخته وقالت لأخته قصي وقال المولى تباره وتعالى عن نبيه له موسى عليه السلام فظلامه عندما خرج للقاء الفضل فالتبدأ على آثارهما في القصص فيرد معنى القصص بمعنى تتبع الأثر وفي الشرع الإخبار عن حادثة ذات المراحل يتبعوا بعضها بعض هذا القصص ثم قلنا إخوة في الله القصص القرآني هو أصدق القصص وأحسن القصص لماذا القصص القرآني أصدق القصص وأحسن القصص من الله. الأمر الأول أنه من عند الله تبارك وتعالى أمر الثاني لأنه مطابق تماماً للواقع القصص القرآن المولى تبارك وتعالى فلنحن نقص عليك أحسن القصص لماذا القصص قوان أحسن القصص؟ لأنه من عند الله المولى تبارك وتعالى فلن أصدق من الله حديثاً ومن أصدق من الله قيل أمر الثاني لأنه مطابق تماماً للواقع ولأنه يألف قصة ما ليفعله يفتري على صاحب القصة وربعا لازم يطبع عنه وكان بقصة حبها بكينة وقلنا قد لك عشان نعمل حبكة درامي هذا كذب تسميش عن حبكة هذا كذب القصة القرآنة خل المورة طبعاً في ما وقع في الأحداث ثم بعد ذلك كيف كنا السؤال المهم من هدف من دراسة القصص القرآني مجلس دقنا عسين تورولاد الشيخ بيحكي لنا قصص وبعد كده إيه نذهب إلى البيت وفعلنا أمرا ما الهدف <سؤال> يا أخوهم ترسل القصص القرآني؟ قضل هو ما قالوا العبرة والعبرة <vrai> قال ربنا وتعالى قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب إبقى لماذا قص علي هذا القصص؟ لماذا؟ من ينتفع يا به أولي الألباب أصحاب العخور لأني ستجد نفس الأحداث التي تقع معك يا ما وقعت مع من قبلك ولكن بس غير ليه؟ غير أسماء أيضاً إخوة في الله كنا ما الفوائد المستنبقة من القصص القرآني على وجه العموم؟ يعني احنا في كل قصة كل محاضرة من أخذ لكن طب القصص القرآني بصفة عامة في فوائد ما هذه الفوائد؟ بصفة عامة للقصص القرآني كنا أول فوائدة إخوة الوقوف على سنن الله الكوني إذا تدرس القصص القرآن للصفة عم تعرف أن الله سنن لا تتغير ولا تتبدل كما مضت على ما قبلك ستمضي أيضا عليك يعني مثلا هذه أم أخواني إذا عصت المولى تقول لك تعالى ماذا أحدث لها لابد أن تعاقب لابد من العقاب المولى عز وجل قال هذا في الكريم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به قاعدة يقول سنة كوني الجزاء من جنس العمل. إن تنصروا الله ينصركم طيب لم ننصر مولاة وراءه وتعالى نخذل هذا سنة كوني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه سنة كونية أن الله لا يتغير لأحد بل يجب أن نتغيّر نحن الله. سُنّة وقلنا ماضية عندنا وعندما كان قبلنا فتعرف أن الكون ده هذا له سُنة كونية هذه السُنة لا تتغيّر ولا تتبدّى من يسرق يا نصر الله عز وجل؟ أهل الإيمان إن المنصر رسلنا للعنبياء والذين آمنوا بحياة الدنيا ويوم يكون الأشهر ومن يستحق النص؟ يا أيها الذين أمروا أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم أيضا نقطة فيها الدروس أيضا المستفادة كنا أن الله عز وجل يمهل للظالم لأمرين ما هما إنسان ظالم ومع ذلك تنزج عقوبة يعني أنت لما ظرت إلى الشارع وجيت عربية خبقتك قد قولها شوف أستغفر إلا عزل نظرتي فعقبت بولي طيب المرة أقول نظرت ولم تعاقل صرقت ولم تعاقل تكبت فاحشة ولم تعاقل يبقى ربنا يمهل الظالم لماذا لأمرين أمر الأول دعا الله أن يتورد أمهلك عشان ترجع الأمر الثاني ليس لدت طبيان حتى إذا أخذه لم يفليت وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله عزيزيه أن يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه استدرار رحش على كثير فاعلم أن ذلك منه استدرار ثم قال الله عزيزيه فلما نسوا ما دكيبوا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء قال الله دعنا بعصي والأبواب صحتهم زرمون والمال الحمد لله بكثرة ويعني الحياة قلت لهذا ما انتهيت هذا قال حتى إذا فرخوا بما قلتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وذلك إخوة كما قال عبد السلف آب الله عز وإلا إلا أن يذل من عصر وإن تختقت بهم البغاء وهملجت بهم الضرازين فإن ذل المعصية في قلوبهم هذه ذل الماضية أيضا إخوة دف الله كنا من الفوائد أيضا خطورة العقوبة القدرية قلنا اخوه في عقوبه شرعيه انسان زنى وهو محصن يرجى غير محصن يجلد ويغرب سنه سرق تقطع يده دي اسمها عقوبه شرعيه طيب العقوبه القدريه زلزال زلزال بركان اي امهدس عقوبه عقوبه قدريه طيب العقوبه القدريه اخونا خطوره العقوبه قلنا في امرين فقلهم الكل انها اذا نزلت تعم الجميع لما تنزل عقوبه قدريه تعلم من خصص القرآن يجيز زنزال من شاول الله دابت الشيك ودابت الرجل العرسي نسيب ده ونأخذناها كله وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال والعرب من قد اقترب لقد فوت حقيره من الردم يحدوث ومعبوثه هكذا حتى قلت باسبعيل سبه فقال سجل زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون هم صالحونه قال نعم إذا كفر الخبر يبقى ربنا أوليك الصالح وليه وطالح. أمر الثاني إخوة أنه لا يعلم متى تقع إلا المول عز وجود بيخطوط العقوبة القدري مش حد يعلم متى إيه؟ متى تنزل مدى يقع هذه العقوبة؟ مدى تعاقب؟ لا نجل أذن إخوة دفلها كنا من الدروس مسابات القصة الثاني صفة ترغيب المؤمنين في الثبات على الحق ترغيب المؤمنين في الثبات لأني ترى إخوة كل القصص القرآني العقبة لمن المتقين تبتل وتعادل وبعد ذلك ما النتيجة يمكن المولى تبارك وتعالى طيب أيضا إخوة داخل الله قلنا من, من أيضا من الفواعد إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واقع الآن إنه من يعيش منكم بعدي فسرى اختلافاً كثير شو تفرق في الأمة؟ ولا اختلافة الكثير؟ ماذا فقط أفعلكم بسنة سنة الخلفاء رجل المهديلاً بعد؟ يبقى ما أخضر النبي به هو, هو يتقعها يقعها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس سنونهم خدعات وصدقوا فيها الكاذب ويكذبوا فيها الصاد ويؤتمروا فيها الخادم ويخولوا فيها الأمين وينطق الويبط بينا ومر هو يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في امر العام بالله عليك فيه فيه واحد في في واحده عايز افصل صدق الكاذب كذب الصاد ثمن الخائن الامين ونطق الويبط نطق الويبط الرجل التافه بيتكلم هو بيتكلم في امر العام احنا عايزين عايزين حرية للناس عايزين تصالح وهو من من المفسدين في الأرض طيب أيضا نخذ بالأحكام التي وردت في القصص القرآلي هل نحن ملزمونا بها؟ هل نحن ملزمونا بالأحداث التي وقعت؟ كل حق بمدل الزامنية الميزة فيها كل نبي كان بيش نحن نقولنا يا إخوة الأحداث التي وقعت في الأحكام الشرعية إما أن توافق القرآن سنة نأخذ بها يا إيوه الذين أمروا كتب عليكم السلام كما كتب على الذين من قبلكم خلص نأخذ الورد ونكتب علينا ونفرد علينا ونفرد علينا ونفرد من قبلكم طب إذا خالفت لا نأخذ بنا يبا لا نأخذ بنا زي إيه مثلا اللي كانوا ليسرخ؟ نعم كان فيها شريعة لبي الله يعقب أن من سرب من سرب يبقى تأخذه عندك عرب رقيق رقيق عندك وذلك يوسف عليه السلام أخذ ووجد استقايا خراح الأكل ماذا فعل؟ اخذه عنده لا. عابد وعندنا السارقه يقطع وتقطع يد الزبرقه الاثاث يقطع يده هل ده يخالف البلاء النبي الله موسى لما دخل عليه اخوته ماذا فعلوا خربوا له سجنا هل يجوز القياس ان احد سمع النبي صلى الله عليه وسلم لا يدوس وهلا كان في شيء كبير عينه في شريعه سيدنا سليمان كان يجوز له ان يعمل صناعه التماثيل لهم ما شاء من هل كلمة الله يفع من نعم التمسيح؟ قال في شرح من قبلنا لكن النبي قال في شرحنا ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يُعذّمون بها يوم القيامة أيضاً يخذ في الله نبي الله نسل قال اجعلني على خزائن الأرض طلب الإمارة هل يجوز أن تططب الإمارة الآن؟ في الوقت نهاته؟ ما الدليل في الصحيحين نقادم أبو موسى الأشعالي على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رفليه من الأشعاليين فقال يا استعملنا قال ابو موسى اشعل والله يا رسول الله ما علمت بهذا الا الان فقال النبي إن لا نولي هذا الأمر من طلبه ولا حرص عليه حديث لا نولي من طالب وقال عبد الرحمن بن صمره يا عبد قال الا تطلب الاماره لا تطلب الاماره بيقول لك ايه لا تطب الاماره حديث صحيح مسلم فانك ان طلبتها الكلت الي وإن طلوبت إليها وعنت عليها رأس يا إخوة؟ طيب أيضا إخوتي في من القصص القرآن إن أقصام القصص القرآنية باعتبار الأشخاص في قصص كثير في القرآن باعتبار الأشخاص من قصصنا قسم لثلاثة قصص الأنبياء ما وقع عليهم بينهم ومن أقوامهم هذا باب إن الوحد نتحدث فيه من القسم الثاني ما وقع إخوتي في الله من أحداث قبل بحثة النبي صلى الله عليه وسلم والمولا ذكرها لنا في القرآن قصة بقلبن إسرائيل قصة أصحاب الكهب وأصحاب البخدون وأيضاً أخوة في الأمر الثالث قصص وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها ربنا لنا من العبرة والعزل حديث الثلاثة الذي نخلافه عن غزو التبوء هذه الأحداث وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان الدرس الأول الدرس الثاني أخوة تكلمنا فيه عن قصة الاستخلاف استخلاف الله عزيز وعلي قال مور عزقا ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلف في بعض الأمور تكلمنا فيها وإن كيف خلق الله عز وجل الملائكة من نور وكيف خلق الجن من مارج من نار كيف خلقهم إجابة لا نعلم سؤلت عما لا تعلم الله أعلم ما عند العلم بهذه لكن كيف خُرِق آدم؟ يا ربنا أخواني، كيف سنعمل؟, سنعمل؟ أيضاً إخوة بلّا كُنّا ما معنى الخليفة؟ ولماذا جعل الله عز وجل آدم خليفة؟ إن الخليفة يقول لها معنية في الشارع في استخلاف بالمعنى البشر، اللي هو ناقص ناتج عن نقص اللي معنىه النيابة عن الغيب يعني إنسان يقول أن يستخلف واحد لمرض أو لموت أو لأنه غائب أو لأنه عاجز الدليل على كده إيه؟ الرسول لما خلف على ابن المطالب في غزرة أبوه لماذا خلفه على الصبيان والأهل من في المدينة في من المسلمين؟ أيضا عندما دخلوا على عمر بن الخطاب وفي مرض موته قيل له ألا تستخلف؟ هو يستخلف ليه؟ لأنه أوشق على الموت خلاصوا أن قالوا أن عمر ما هي إلا ساعات وفرق الدنيا أيضاً النبي الله موسى عندما قال لأخي هاروث أخلفني في قومي معنى أخلفني أخلوثني في قومي النبي له موسى سيذهب للغاء ربي يعني غائب مش موجود ده معنى الاستخلاف بمعنى البشر وفي معنى تاني إخوة باستخلاف بمعنى التشريف والتكريم لك وزيفع والاختبار والامتحاد كما قلنا أدالي مثلاً عندما يأتي طبيب مثلاً يأتي به غالب عنه ويعمل عمله لأمان عشان هو يعني الدكتور عاجز اني اقوم بها نموت تشريف وتكريم لا خلاص وتعليم واختبار طب هل ادم يخلنا خليفه لله تبارك وتعالى باي معنى تعالى عارف والاستخلاف بمعنى التشريف والتكريم والاختبار والامتحان وقلنا في درس لا بد ان تعلمه انك خليفة يبقى لا تقوم بعمل شيء الا باذن من استخلفك تقول أنت خلفتك بالمكان دي تعمل كذا وكذا وكذا يواش إن يقوم <تصفيق> بهذه <دي فعل. تصفيق> ما الخلافة ماذا تفعل؟ طبق <تصفيق> ما أمرك به المولا طبالك تعالى أهبطك إلى الأرض افعل كذا وكذا واطرق كذا وكذا ماذا تفعل؟ ماشي بدماغك إنت يقول هل هذا أخواني؟ هذا ليه؟ هذا ليه؟ أيضا إخوتي في الله قلنا بماذا من الله الإنسان عن بقية المخلوقات؟ <تصفيق> العقل ولا بالكلام عقل ولا من بالعقل بكلام الحيوانات بتتكلم ولا لا قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا طب العقل قلنا ايه هدف من العقل بيتميز من النافع والضار لما يطبق الحيوان ياخذ قلنا لو اكل المره وحطيته اكل ايش ياخذ القرص انتهى الموضوع طب واحد اكل بيتحلف على اكل ثاني وروح مش عارف ادي مين اكل شالوه ودخل المستشفى بالغسيل المعي ده أنت يأتي الإنسان أخواننا باختيال يشرب مسكر يبقى أذهب العقل ما ربنا ميزه به ده باختياره، الحوالي لا يفعلها الحوالي نفسه لا يفعلها العقل ما تميز به ده بهالها ده أخواننا ده, ده عقل ده عقل نسلي لكن ربنا فضل الإنسان على فقية المكروقات بمين؟ لأنه قابل الاستخلاف لأنه قابل هذا طيب عندما أخذ فيها قلنا لماذا اختص الله آدم بيكون خليفة لماذا أخذش الجن من لماذا أخذش أن يكون خليفة لأنه والذي قبل التكليف أمان الشرعي إن أعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلو من جوه من ماذا والذي قبل وقولنا فلن العرض هذا كان على السماوات والأرض عرض حقيقة لها الاختيار تقبل او ترفض. ولذلك لما عمر ابن عبد العزيز عرض القمارات على محمد ابن كعب فرفضها. فقال له اتعصاني. انت بتكسر امره واطعش امره. قال له المولى عزيزيه عندما عرض الامانة على السماوات الارض فرفضت. هل عصد ربها تبالب دعال? لا ما عصد ربها تبالب. ما عصد ربها تبالب. ايضا ناخد بالله. كنا ايضا من هذه الآية إخوة الأولماء استمرتوا لابد أن نكون في تعيين خليفة للمسلمين قاتلوا من خلاص؟ ما هي الشروط أو كيف نختار خليفة؟ نعمل إيه؟ طيب السندوق ما سندوق ده؟ سمع الله لو عندك الشيخ ابن باز صوت في الأمة وأفجر رجل في الأمة صوت برضه يعني يسوي من الأف... أتقى الناس و... وأفجر. وأفجر الناس واللي عنده أعاد الأصاب أكثر هو اللي ما هذا تقولك في مطرب من الناس هاتج الناس يقولك ده مطرب حي غنينا وريس بيغني نعم؟ هو ما هو تجأه بالأصفاق هؤ مثل عملية هاي في... هاي قلنا الطريقة الشرعية الاختار الزال وما قالوا في واحدة منهم هم أربعة واحدة غير موجودة الآن قالوا الأولى أن نص النبي على تعيينه الرسول النص لأن بعض الناس إن العلماء قالوا أن النبي نص على خلافة أبي باب نص زائل كأن النبي قل مروا أبا بكني فليصلي بالناس فقالوا رضيه النبي لديننا أفلا نفضيه لدنيانا بلد نص ورسول المقال المرحل إذا جئت فلم تجدين فأتي أبا باب خالب رأي النبي فرديني فرديني مكان أو إيه؟ أول يبدأ الأمر الأول أمر الثامن الخليفه الذي قبل اه الذي قبله الدليل على كده ايه استخلاف سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا بكر الصديق استخلف عمر ماما زمان عمر بعد خلاص انادي السخف اخر بكر الصديق استخلف مين أو. كتاب كتابا كتاب بعمر بن الخطاب رضي الله عنه الثالث مجلس, مجلس الشورى يعني مجلس الشوره او حلوا العاق الحلوة العقل أخلنا دول مش مشيخ بس لا دا نجيب الأطباء والمهندسين والعلماء وكل الأطاف بس من لا يتاهم بفزن دول أخلنا أهل الحلوة العقل ما لهم الدليل على كده ايه؟ اختار سيدنا عثمان اختار عمر جعل هذا الأمر في ستة نفر من الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم هو عنهم وعنهم وعنهم. أمر رابع انا تغلب بالسيف خدها بالقوه مع ان هذا خدنا خطا لكن اخذها بالقوه واستتبلوا الامر ماذا يحدث استقر ما خرجت عليه العبره في الاثنين اراقه الدماء العبره في هذه الامر ايه اراقه دم عين امر غير شرع وخالف طريق الشرع لكن خلاص ماذا دفع ممكن اراه ما دفع استقر ان في هذا يبقى اقول ايه بهذه التي نص عليها الايه الغرامات في اختيار في اختلاف الخليف. طيب المراد إخوة إذن هل المولى ثوالك وتعالى طلب منا الخلافة النوعية ولا الخلافة الكونية خلافة النوعية نفصل إما معنى نوعية ومعنى كونية الكونية قالنا هل إحنا يعني إلا من نص الخليفة للمسلمين جميعا نعاقب ولا ربنا جعل كل إنسان خليفة على نفسي وعلى مصطرعهم مولى ثوالك وتعالى يبقى المرة كل واحد يخونا وأنفقه مما جعلكم مستخلفين فيه إن الدنيا حوة خضرة إن الله مستخلفكم فيها يبقى أنت مستخلف على مين؟ أولادك على زوجتك وأولادك وبيتك أنا مش بنا زوجتك على نفسه وعلى أولادك فلند مع عشرة على كل واحد يخونا فينا إيه؟ يبقى كل واحد مستخلف أنا طيب عندما يخونا كل واحد يؤدي حق الله في الشيء مستخلف فيه ماذا يعني أخونا؟ الضابط الحياة المرة تبقى يمكن لنا ولذلك يا اخوه انظروا الى الايتين في سوره في سوره النور ايه 55 و 56 ورتين ورا بعض كده كن اطيعوا الله واطيعوا الرسول ان تولوا انما عليكم ما حملته وعليكم ما حمل مثله تطيعوه تهتدي وما على الرسول الا البلاغ المبين بعدها وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من ضربهم ولهم أكلين لهم دينهم لذلقضى لهم ويبدلنهم من بعد خوفهم أمنا عبدونا لله ويشركون به يبقى الآية الأولى يا أخوانا أمر والآية الثانية وعد المفروض تشغل نفسك بوعد الله أم بأمر الله لا لذلك نحن نشغل نفسنا بوعد الله ربنا وعد هو أوفى الأوفياء ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث وعدا وعد الله الذين آملوا منكم وعندوا الصالحات يبا لو بل لا يخل في المورة تبارك وتعالى وعده الوعد المين يا إخبه آملوا وعملوا الصالحات لا يستخلف لهم في الأرض كما يستخلف لهم طب الأمر لنقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولي إنما عليه ما حمّنا وعليكم ما حمّنتم وإن تطيعوهم تهتدوا وما الرسول إلا بلاه المبين لما نفسك بأمر الله أطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشغل نفسك بوعد الدفع المهرة والك وتعالى لا يخل في المعاد طيب هلأ فنحن شغلنا نفسنا بوعد الله الوعد لمن يا إخوة؟ لمن الوعد؟ الذين آمنوا ما ربنا عملك مااش وعد الله المسلمين وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحِيَاتِ الإيمان والعمل الصَّالِح ماذا يحدث ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين مقبوا، ولهم أكِنَنْهَ لَهُمْ دِينَ وَمَنْدَ الْتَظَارِيَةِ ولو يبدلنهم من, من بعد أخوفهم أمّا شو شرط؟ يعبدونني لا يشي يقولني شيء طب لما الأمة تدغى البداء والخسيم والدسوك والرفائل وتحدث بغير الله وتنزل بغير الله وتعبد غيره وتتوث بغير الله تنصر ليه يا اخونا ابتعدنا عن القران ما هو وعد الايمان هل حققنا الايمان والعمل الصالح حتى ننجز امورنا ونتعالى واحد هل ممكن ممكن يمكن لنا بدون ايمان وعمل صالح وعد الله الذي امن بكم وعمل صالحا لو قلت ممكن يبقى أنت تكذب القرآن لأن المرأة تبارك وتعالى هذا عن الإيمان والعمل الصالح هذه الأمة التي تمكن بخلاف هذا أردنا الإخوة التي تقول لا كنا في هذا الدرس أغرام الذي أعلم الملائكة أن آدم وزريته سيفسدوا في الأرض ويسفكوا الدماء علفة زي الملائكة إن... لا إن... إن من طبيعة الاستخلاف هو لازم يعصر من طبيعة الاستخلاف إنه بعد دونه افعل أو لا تفعل ما قد ي... يعصر ويترد أم ربي تبارك وتعالى سمع لك كان الدرس الثالث تكلمنا عن خلق نبي الله آدم قلنا إن مولا تبارك وتعالى أخبر أنه خلق آدم من تراب مثلا عيسى عند الله كمثل آدم خلقه خلقه من تراب تنص إن آدم مخلطنا من تراب وهي أخرى أنه خلقه من طين أعنتم أشد خلقاً أمن أم خلقنا خلاص؟ قال المورة فوركتال إنا خلقناه من طين لازم لازم متمازكاً يبقى أخبر أنه خلقه من طراب وفي أخرى أنه خلقه من طين وفي أخرى أنه خلقه من حمأ مسموت والحماء يقولنا أن الطين الأسود المتغير وفي أخضى آدم في أخضى أنه خلق من سلصال كالفخار يبقى آدم خلق من تراب ولا من طين ولا من حماء ما سوى من سلصال كالفخار يبقى, يبقى رحل أن هذه كلها مراحل في روائق وضحف أنه خلق آدم من تراب جعله طين جعله طين يبقى عمله فيه ماذا حدث له يبقى الماء التراب إذا وضع عليه الماء أصبح طينا فترك وضعه ما شاء له أن يتركه لا اصبح الصلصال مسنون اللي وصل صار ياخذ الصلصال كتص... ليس ليس لما خال لسه معرج من حمى مسنط متغير في ترك الله ما شاء لو ان ترك وسمع جعل الصلصال من حمى المسنوط إذا عولج الصلصال بالماء اصبح صلصال ايه صلصال كالفخار يبقى... يبقى دي المرات تراب تضع عليه طين بعد ذلك تتركه فترة من الزمن وصفحها بقى مسنون بعد ذلك نعولج هذا الطين بالنار أصبح صلصات كالفخة خلاص قلنا أيضا يا إخوتك الله عندما تعلم أنك أن أصلك الأول من إيه؟ من تراب وفصلك من إيه؟ نطف خلوش تراب بوقتي خلاص يبقى بدأ خلق الإنسان من طيل ثم جعل نسلها من سلالة من ماء مهيل يبقى أصل فعت من طيل لكن أنت أنت من نطف يبقى إذا كان أصلك تراب يداس بالأقدام وفصلك نطفة تغسل منها الأقدام كيف نتكبر على ربك يبقى تطوارد أصلك وفصلك إن كان لهم أصلك أو شرف يفاخرون به فالطيل قل ما ده, ده أصلك وليقول فصلك أيضاً إخوة الله، ما هيئته عندما خلقه الله عز وجل؟ هيئة آدم ثلاثين زراعة ثلاثين؟ سبين زراعة رسول الله عليه وسلم يقول قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه فإن الله عز وجل خلق آدم على سورته ستون زراعاً في السماء يبقى خلق آدم على سورته قلنا دي هتعمل لبس عند كثير من الناس هل الضمير يعود على ادم ام يعود على الله عز وجل وهل ادم على صوره الله اهو على صورته وجه الادم زي الادم المضاف لاسم الله تعالى بيختص مش لله تعالى لله تعالى يقسم يا لا شيء مضاف لله قلنا ان انك مضاف لله إما أن يكون قائم بذاته أو حاناً في شيء قائم بذاته وإما أن يكون غير قائم بذاته إذا كان المضاف إلى الله قائم بذاته أو حاناً في شيء قائم بذاته يبقى الإضافة إلى الله إضافة تشريف وتكريب من إضافة المخلوق إلى الخال إذا تقول ناقة الله هذا ربي يقوله لكن يا هذه الناقة قائمه بزته دي قائمه بزته لما لما تضاف الاضافه ايه تشريف وتكريم واضافه المخلوق لمين للخالق طب لما ربنا يقول لك باءت الله هل بيت ربنا ان شماله في هذا البيت اضافه دي تشريف وتكريم خلاص يا اخو طيب لما يقول المولى تبارك على عيسى وروح من هل عيسى ده روح ربنا تبارك فده اشرفه تكري لان نروح حاله في الشيء قائم بذاته حال في شيء قائم بذاته طيب لما يقول عن قال عليه السلام خلقه على صورته يبقى ده قائم بذاته ولا غير قائم بذاته, يدل يدل قائم بذاته يبقى ياضل الاضافه ايه الهد يقول الهد يكون بذاتها؟ خلاص بل الكلام الكلام ده يكون بذاته؟ قولوا لو قابلت النحو ماشي فاسلمت عليه ينفع احد يقولك قابلت النحو ماشي قوله ده انت كده يستجيب من ذاته ها؟ آه فطبعا هذا فان الكلام لا يقبل الكلام لا يكون بذاته طب لما ورأت بلك تأسبك الكلام خلاص؟ وكان لما الله مموسى تكليم يا يبدونيش الكلام ده إيه؟ إذا أضاف لا، أضافت صفة لموصوله خلاص يا إخوة؟ طيب ربنا المقال خلق آدم على صورته، معناها إيه؟ وإنه خلق آدم على صورته، أنك أنت الآن هل على صورتك التي خلقك يضاف عليها؟ لا أنت على كنت نطفة، وعلاقها، بعد كنت طفل صغير، بعد كنت تضع على الدائم، ومشاعر، ومكبر، يبقى أنت لست على صورتك، لكن نبي الله آدم خلقه على صورته، هذا دخل الجنه على صورته دي ونزل واخرج من الجنه على هذه الصوره واهبط من الارض على هذه الصوره وسيدخل الجنه يوم القيامه على ايه على هذه الصوره لكن آه انت لست كذلك طب الملائزه الذي خلقه على صورته 60 ذراعا في السماء كم 60 ذراع ايه ده 60 متر يعني 27 متر 27 متر 27 22 متر و70 سم 27 متر يعني 46 سم عباره تسعه يبقى عماره عماره 9 ادوار او 8 ادوار دخلت ولزال جه على صفة على صفه ابنا ادم فما زال الخلق ينقصوا ما انت شايف دلوقتي قد ايه جبتي وكفايه انك خدت عدات ما دخلش خدت عدات مدخل 27 ندخل في المتر دلوقتي لسه انا نازل كده عليه العدات اللي جايه 150 ده ده يعني نخل خلاص هبدا الاحبال ايه الخب اتناقص فخلقوا على صورة ستون دراعاً في السماء فقال أذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم وانظر ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك فقال لهم السلام عليكم فزادوهم السلام عليك ورحمة الله يبتحيت بسم الله يقولنا السلام عليكم ما معنى السلام عليكم ورحمة الله أي دعاء اللي بنقول عليه السلام الله من كل سوء وشر في الدنيا والاخره اذا الكلام تبدأ بتبدا الكافر بمين بالسلام ايمان بانتهيت المسلمين واللي يابطرس ربنا يسلمه من كل سوء وشر في الدنيا والاخره وكافر لكن بيقولوا صباح الفل صباح اي حاجه صباح يا مزعره صباح الفول, الفول ماشي اي مش مشكله خلاص انت انتهيت بمصلمين دابور يسلم عليك وعليك. وعليك. وعليك. طيب قال آل السلام عليكم وآلكم عليكم خلق زي المعبود طيب أيضا إخوتي في الله كنا المرة تبارك لما خلق آل عليه السلام طرفه في الجنة فجعل إبني سلطيف به فلما علم أنه أجوف ما معنى أجوف فارق من الداخل له جوف قال ظفرت به خلق لا يتملك ما معنى لا يتمالك الشهوة لا على الشهوة الشهوة بس والغضل. لا يبنك نفسه عند الشهوة بل عند المرة تعرف أنت ضميعتك هو؟ تعرف أصلي ليس لفة كده حواليك عرفة من أول لفة كده ها؟ ما قالك له هجوف يبقى مخلوق ضعيف لا يتمنى نفس عند الغضر و بلا عند الشر مصايب الناس يقال الجرائب سببها إيه؟ الشاف هو غضر شاف فيها طبعا أنت آخر أحد المشكلة تنتهي أصر؟ مفتمسك في نفسك قاطع تعرض نفسك لموضع فتنة وأنت مخلوق ضعيف ده, ده ربنا الذي خلقت أخواراً هذا النبي الله عليه وسلم أنك لن تملك نفسك طيب أيضاً يا في الله كنا المقصود بقول مرة تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ما المربي يعني؟ الأسماء كلها قال ابن عباس أسماء كل شيء كل مغروقات وحتى ما سيجد لنا من أسماء كلها ربنا علمها الآدم عليه السلام أيضاً يا في الله قلنا ماذا نستفيد من هذا؟ عندما أدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها ولا يكن قالوا سبحانك لعد منها إلا معلؤنا سليل درس مهم جدا إذا سئلك عم لا تعلم فقل من الله أعلم وقال بنا سأل الملائكة أنبئوني بأسمائها ولا فجد ولا لا علم لنا أنت سؤلت في مسألة قل الله أعلم لكن مشكلة في الناس الآن هو إحنا الإفتاء كل واحد عمل اشي مختلف غيره قال واحد يا موترك ابو دي يوم على اه انا طلقت زوجتي ومت ولتيه... طلق طلق طلق طلق. على الهيم وانا انت قلت ايه انا طالب التنين ده مش طايق وعليا طلب انك تطالب والتنين رد عليه طلب مش طايق وزوجها طلب علي ده بيتي مين عايز العطاله دلوقتي احنا احنا كنا في واحد نخلي دلوقتي كام 5 6 لمانه انا كنت زوجتي في دي خلاص عليه السلام إمتى خلقنا؟ القمعة يوم القمعة رسولك الخير ويوم القرعة في الشمس يوم جمعة في خلق آدم وفي أدخل الجاملين في أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم جمعة طيب بعد ذلك خلنا الدرس الرابع تفعلنا عن خلق حواء خلق حواء خلنا خلنا عبدالله ابن عباس علنا أن حواء خلقت منين؟ ضمع آدم عليه السلام فعبدالله ابن عباس قال إن الله عليه جلال خلق آدم من الطربة فجعلت نهمته منها وإن حواء خلقت من آدم فجعلت نهمتها من الرجل ما معنى هذا الكلام إن أنت مخلوق من آدم خلق من طرق نهمته فين شهوته فين في, في, في التملك ويجمع الآقارات هذا عند الرجل المرأة خلقت من ضلع آدم فجعلت نهمتها هدفها من الرجل هدفوها ليه؟ هدفوها راتبا يقولون يقولون يحبسوا نساء؟ نعم يعني الزب مخل... حوّى أزي أدو ثم وشرين؟ تقول؟ بيعدل... نعم على الأدلة لا تدري؟ نعم أيضاً إخوتي في الله وذلك إخوة أنظر إلى مقيم أي أمة وسقوطها تعرفوا نساء لما تنظر إلى نسائها السادة هي اللي تربي هي الأمة التي تبخل للدنوانيين هي الكريمة هذا يا اللي تنجب رجال الأمة هو أمال إمام مالك، والأنصر كذلك إمام مالك يتيم رب تؤومي مخالي رب تؤومي الثوري رب تؤومي ربيع ربي عطراك رب تؤومي هذا الإمام أحمد كلها هؤلاء المرأة التي ربتها هؤلاء لكن المرأة خلنا همها هي برمج الأكل وهمها طبعاً البشرة والجسم والطول ومش عارفه هذا أم مطلع مين يا طيب ما ليه سوسوا وهان سو سو. لأطف... كمان إذا رضع ثودي الناق صافي مراها كده منعها يطعب زيها برضو لكن إما ملك أمه تنبسوا بلك نعم وطوله إذهب فتعلم من من ربيعة وخذ من علمه من أدبه قبل أن تأخذ من علمه خلاص بعد هذا يطلع الغلاب فطبعا سبحان الله ليه لأمرأة أربيته ليه انظر الآن مع هذا ليه هذا ليخذ في لها تفسير قوله ليه إن من ضلع أعوض ما تلازم أن تخلقت من ضلع أعوض تعرف ليه ليه يعني أنت أخي مش أموش تستقيم الحياه وما مش بتجد امراه كامله كل امراه فيها عيب كل امراه النبي ارسلنا من الرجال كثير وكمنا من النساء 54 مريم خلاص خلاص امراه الزهراء وفاطمه وخديجه بعد كده هتعملوا ضيمه تشيلها في خلاص ال... ما خلاص في... ما في ما في امر امام لا زي اوتار المثاث واحد قدت لك عربي لك فلا بكر عما بس الفرامة بتاعتها من فوودة شوي فتعملها إنت سيسم تبع عندك نفسك أبنا في ت... المكان ب... بخمسة متر نضرب فرامة نطع على ذلك في المكان لكن تجد طبعا الآن و... و... ورزاك يا خلنا رسول قليل لا يفرق مؤمن ومؤمنة إن منها وفوق الرضي منها آخر وده مش معنى خلنا النساء نقص إنه في رجال نقصين أنقص من النقص أصلا مش ليس هذا خلنا على... على الإطلاق لأنه في مرأة عاقله لكن لا بد ان تعرف ان كل امراه اقوى المولى تبارك وتعالى اعطاها فتنا في في شيء معين واحده في ادائها في عقلها في كلامها في, في تدبيرها لبيتها ومراتها واولادها فعمرك محتاج مع امراه تجمل هذا كله واعلم أن ما عندك ليس عند غيرك ما انت ليه انت مش راضي في بيتك بص لي دائم تنظر لشعرك لجسمك فلذلك انت ما، ماذا تريد؟ تريد واحدة تلك مع كل هذا؟ صحيح لم ده انت نفسك ناقص. نفسك أسهل كلك. يوعدك نفسك كلك قروب. يحمد ربنا اللي هي يعني صبر عليك. خلاص؟ بضلك. آه يا رب. كاملة فعلا ماضي يعني فيش حد بعد كده؟ نعم من المساء. قال لا لأ أم الرجال كاملة يعني بعد. حد. نعم لأ كاملة من الرجال كثير. خلاص؟ الأم الأم فيها خير كثير. ما فيها خير وكذلك لكن منهم ستفرح في الجال النساء يعني بيوم قريب يعني لذلك الرسول لما قلت ما رأيته عقل وديه هل صح؟ هذا يرد رجل حازم ينكد هل هذا يقولنا المعنى هذا في مرأة إيمانها يزم مئات الرجال هذا ليس في الغالب الغالب اللي تجد المرأة يعني بتسييرها العاطفة أكثر من الرجل لذلك انت عايز واحدة تبقى معاكم ضبطة في البيئة تقول له هنفرج النهاردة ها الساعة الخمسة لدينا الساعة سبعة. ولا بود كده. فهيكوش يا سبعة سبعة معك واحد في الشغل معك. لا? فلا بود ان يسان يقول يعي هذا الامر. يعي هذا الامر. هذا الامر. ايضا نخد الالتس الخامس معلش نخد عشد يريس. اي سبا? ولا ولا. انا نخلي سبا. اه? مش تكمل ايش مشكلة. الدرس الخامس إخوة تتلبنا عن قصة السجود لآدم عسيار. قلنا ما حكم السجود لغير الله. ما حكم سجود لغير الله. قلنا يا السجود لغير الله. ينقسم من قسم الله. إذا كان الذي يعمل بالسجود وهو الله عز وجل اتبه канале لغير الله عبابا الذي سجود لغير الله <تصفيق> لما أمر السجود Б يعنى الله انه يتوارف في كل جالية الذي سجد إلى ان مسجود له لآدم. النام كمن الآمل Nahadam. عبابا عز وجل وقرب لي بدع اصل كما فعل ايه كما فعل ابليس يبقى سجود دعباده وقلب لا يتوقف دعاده ارامث اذا كان السجود لغير الله لم يعقب به المولى توقف دعاده هذا ايه هذا شر خلاص طيب هل سجود الملائكه لادم سجود عباده ام سجود احترام تعظيم احترام تعظيم سجود اخوه موسى بيوسف عليه السلام احترام تعظيم هارون له سجد ورفع ابوه العرش سجود احترام تعظيم ليس سجود ما امر واجئ احد بدعاء طيب هل يجوز فيك شريعتي لأن يسجد أحداً بأغاق؟ لا ما الدليل؟ رسول قل لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد من المرأة أن تسجد لدوجها لعظم حقه عليه لو كنت آمراً لكن ما آمر؟ رسول الله يسجد هذا نكوة في إبليس قلنا ما هو جنسه؟ من النار من النار هلأس؟ طيب إبليس قلت مشتقة من إبلاس هلأس؟ وقال الله أسأل قلوده رحمد الله تباك وتعالى والشيطان قرب من شطنه الضرق اذا بعدت فكل من ابعد عن طاعه الله عن فهو شيطان وزلتت شيطان في شيطان الجن وشيطان الانس, والشيطان الانس. من الجن ام من اور هو هيقول مش ربنا مش معاهم خلاص تشهدوا والكانوا كانوا كلمه ملائكه تكلموا عليت خلاص ما الدليل ان اخوه نعم ان ان المرض اني اصح اخبر خلق الملائكه من نور وخلق الجن من مارج من نار فطبيعه خلق الملائكه غير طبيعه خلق الايه غير طبيعه خلق الجن دينام وايه ضروب هذا خلاص طبيعه طبيعه حلث! هل هل شمله الامر بسجود? هل تعنيل تلك الأمر لماذا فعل الأمر شمله؟ ما فعل أن مجددلي ستقن له الممارك tecn? إن الحاجزهم، الموجود لنا أعاتبه فعي أحب Little Man's Guide ماذا لم تزجوا؟ الح PKG ما من عاد الله ان تزجوا؟ لن يغ입니다 توب إلا إخوة دب ما هو رد إبنس مع عدم السجود؟ هو من نور مشتري من نار وطوم من نار وخلقني من ايه وخلقني من نار طيب. طيب ايضا ناخذ بيها قلنا دي فيها درس لا بد كن... ان نستفيد اخر حالة. خلاص ان اول من قاس هو ابليس اسمعوا عبده الشمس والقمر الا بالمقاييس فكل من قدم عقله على ثلاثه ارض فامام ابليس ندخل نقول لا لا اجتهاد مع مين بس. مع النص ايه معنى النص؟ ان الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحد ربنا بقول لبليس اسجد عش كلام دي تفع منها اسجد غير حيث هي سجد بس طب ببليس عمل ايه؟ أصبح أصبح أصبح. خاص بعقل قال لك فاسجد داله مخلوق والنار أفضل من الطيل خلاص؟ فابقى لا يجوز للفاضي أن يسجد للمفضول هو أنت دولة بتناقش انت أفضل أم والنظام اللي ربك عايزه هو بس امر تلتزم واذا ياخدها هل قياس ده سليم فاسد ابو مش عارف فاسد ايه من من لا قال له اصلا المره لا فاسد دماغه قرن لا. لا. قرن لا. دماغ. الكاس. الكاس نعرف هو قارم بعقله انه عن نعم في امر لا قارم فاسد احنا عارفين هو قالك الامر اذا فاسد دماغه بين المره اصلا بين اكيد ايوه نعم ان النار تمام قال ان النار افضل من الطين من قال اخذ هات شويه حبوب كده هات شويه حبوب ورميهم في الطين يبقى حبوب ارميهم في النار يطلعوا زرع ثاني زرع وحاجه في النار بتحط فحم فحم طيب اذا كان نحن بنقول ان النار افضل من الطين طب هل معنى ان الاصل افضل يبقى الفرع ما افضل لا خلاص؟ ونت... إنت مخلوق من النار، النار أفضل، لو سلمنا حجلة، النار أفضل من الطين، هل يا إخوة؟ ال... ال... ده معنى أن خلاص خلال، من النار أفضل من الطين يبقى إبليس أفضل من الأدب؟ من قال هل؟ فأنت ده نجد كنا يقول صالح، أبو الفارع فاسد، فاسد، فنشو الله ده نعشان خطر جدي، نقول لنا إيه؟ نقول لنا لكل خلاص، خلاص خلاص أخونا مع شوقتين؟ أجل، أجل، <تصفيق> شكرا، من عيش؟ ايش نعم هل الكيس كان عاشك نعم هذا الدروس القديمه تكلمنا ان الكيس الاولى خلاص كان من الجنه وقت تطرد خلاص كان فاهبط منها بماكنكم الكيس نعم الكيس من الملائكه من لا ليس من الملائكه الرساله الله خير اه الله خير انه كنا اخواننا هذا الكلام في اللغة العربية اسمه استثناء منقطع ايه معلية استثناء منقطع؟ لما تقول شاربت الخيل كلها بلا الحمار هل الحمار ده من الخيل؟ لا ما اصرش كيفة فإذا كان موافة عمر الملائكة فسجل يعنى هو ربين سعاة عمر الملائكة فسجل فسجل للا إليس يكون في المسكب لا ما كانش الملائكة ما معلش يا أخي يا أخي احنا نقول ده استثناء منقطع استثناء من قطع لما يجي مثلا انا انا لك ان انت ايه الا فلان انا لك اهو اسمها بس شالبه الخيل كلها الجبنه الحمراء هل الحمار ده من الخل لا ما كانش زي انت مش انت مش عندك اعتراض في كلمه الا لا ما كان يظهر اهو الجبنه ايه لا دي أمريكي. أمريكي هو صلاة بلايك هو صلاة بلايك هو صلاة زيكا اسمها اسمه هو معا الملايك هكذا معهم في معا الملايك نعم ما سبب إلا إبناء إبناء لا لا ياخذ ياخذ ياخذ أكلمك صلاة على رسول الله صلاة على رسول الله انت دلوقتي معاك أولادك البيت ومعاهم ابن أخوك فجيب التوترون أحضروا مثلا الشيء الفلان لهم اذهب انت إلى المكان الفرائي فذهب وابنه اخذك قاعد كنت قلت لم تذهب معه يبقى دليل انك عندما خاطبت وامكان الخطاب يشمله هو معهم ايضا يبقى هو داخل في الخطاب بداخل فين؟ في الخطاب الا انا قلت لك الا في اللغة العربية هذا استثناء منقطع بالرؤسة في اللغة العربية لذلك المولى طبعاك وتعالى يبقى إبليس من الجن رب الا إبليس كان من الجن فتنصر مش من ففسق عن امن رب يبقى كان من الجن ودول والله ده الا نحملها ان هي كان لما لقيتها لا ما تمش يعني شامل الخطاب دههم ايضا نعم شامل هو الخطاب أيضا معهم ان يسجد الملائكه وابليس احنا قلنا اخوانا ايه دليل نراه اللي شامل الخطا ان ربنا عاتب عليه لما لم تسجد ما منعك ان تسجد وزي ما قلت لك انت اوراجك في بيته معاك ابن أخوك. روح المكان الفلاني فراحه فابنك فابن اختك اعب يبقى دليل ان انت ما في الخطا لكن لما تيجي تعاتبه لماذا لم تذهب يبقى دليل ان انت قلت اذهبوا كنت بتقصده ان هو ايه ان هو معه ف... فهمنا كده نعم فده <تصفيق> تعذب عشان كده كان بيطلع من لا ما ما في دليل, دليل ما في دليل ما في الشيف ابليس عارف ان الملايكه مخلوقه مم. من نور افضل من ابليس ولا مش افضل النور سجد لادم لما سمع كلام ربنا اسجدوا سجد نعمل ايه طيب عم ربنا جسموت ابليس حط المقياس مقياس فاسد اذاك اذاك حيقول نخوض لاخواتنا كل بما نقدم عقله على كلام ربي امام بس لذلك انت تربينا اوصي جد يا اخوي يا في الامن سجل عشان كل حاجه طالعه كان يسجل كل دخلنا النور ماشي حد دخل وما اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك